بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات شور الإسلامية تقدم عيلل التوبة أيها الأحبة ذكرنا من حقائق التوبة حقيقة واحدة رغم أنها ثلاثة الحقيقة التي ذكرناها في اللقاء الماضي هي تعظيم الجناية اللهم تب علينا وعلى عصات المسلمين تعظيم الجناية وذكرنا أن تعظيم الجناية سبيل للندم والندم توبة فإذا عظمت جنايتك ندمت وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك تعظيم الجناية إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت تنبيه إلى من أذنب أي يزم صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخر فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخر اتهام التوبة أبقى مش راضي عن نفسي اتهام مش راضي عن تبتي اتهام مش راضي عن عمل الصالح فرضية التوبة التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا زنب آخر تحتاج أن تتوب منه أسئلة واقعية تبتي ليه؟ سؤال تفت من ترك الصلاة لي سؤال تفت من المشي مع البنات لي سؤال تفت سؤال تفت من, سؤال... سؤال... سؤال... من سمع سؤال... موسيقى والأغاني لي سؤال تفت لي سؤال تفت من السيسي سؤال... لي من سؤال... ومثال علّة التفات القلب إلى الزم الفينة بعد الفينة مثال قاعد الليل بيذكر كده وقدمه التليفون أم قال آه التليفون ده شف مغامرات أتصل والله كانت ليالي حلوة برضه علّة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الزم مثال إنك إنت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة يوم ما تقوم قبل الفجر بنص ساعة بربع ساعة بعشر داي تقوم على الأزان دي أوحش حاجة عنه طمأنينة التائب ووسوقه من نفسه كأنه اعطي منشورا بالأمان مثال إن الواحد بعد ما يتوب مثلا أنتب من السجائر يقول له ما تعودش مع الناس اللي بتدخل يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص عيلة عيلة جمود العين إنك ما تبكيش لأن جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب. والمطلوب تتوب خوفاً من الله وتعظيماً له وتعظيماً لحرماته وإجلالاً له وخشية سقوط المنزلة عنده والمطلوب توب كان سيفة للعارف بلوي فجيل انتهب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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذ منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله وفق دفاز فوزا عظيما أما باء فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما باء إخوة في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إخوتي في الله إنني حين أقول أني أحبكم في الله فإنني فعلا والله والله أحبكم في الله شخصا شخصا فردا فردا صغيرا وكبيرا فعلا فإذا وجدت مني ما يخالف هذا الحب فليس هو الأصل الأصل أن يحبك، فإذا بدر مني ما لا تحبه فقل لا ده هو كده مش طبيعي ماشي, ماشي. اتفقنا عشان بحبوك بس نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل كله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وقفنا وما زلنا مقيمون في منزلة التوبة ولنا في ذلك شهرين الآن والسؤال لسه مش عايزين تتوبوا لسه مش نويين تتوبوا لسه مش عارفين تتوبوا أيها الأحبة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 وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك ثم ذكرنا كيف تعظم جنايتك أو كيف تعظم في قلبك جنايتك وذكرنا أن هذا بثلاثة أشياء تعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء ووقفنا مع هذه القضايا الثلاثة تعظيم الآمر أن الآمر هو الله العظيم فبقدر عظمته يعظم ذنبك إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت إذا أردت أن تعرف عظمة ذنبك فاعلم في حق من أذنبت إذا أردت أن تعرف كبير عصيانك، فانظر من عصيت إنك عصيت الله الواحد القهار قلت لكم ببساطة إن ربنا اللي شايفك وانت بتعصي هو اللي هي حسبك يوم القيامة هو سبحانه وهو الذي يضعك في النار أو يضعك في الجنة تعرف لما أنا أحسبك وما كنتش شفتك ولا سمعتك لكن حد بلغني ممكن تبقى الأمور عادية بسيطة شوية لكن لما أبقى شايفك وإنت بتغلط واجه حسبك على الغلط يبقى الغلط كبير وقال لو حاسبك وهو عليك غضبا دايما نقول ما تضربش ابنك وانت زعلان ما تحاسبوش وانت متنرفز صح؟ ليه؟ لأنك لو حسيبت ضربته وانت متنرفز وانت غضبان وانت زعلان ممكن تقلع له عين ممكن تكسر له ايد او رجل صح ولا؟ وهو ربنك اللي بتحبه اللي بتخاف عليه اللي حريص عليه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو حاسبك وهو عليك غضبان فسيعذبك عذابا لا يعذبه أحد شوف الأنبياء في هول القيامة اللهم قينا عذابك يوم تبعث عبادك في أهوال القيامة كل الأنبياء تلاقي الناس كلهم جارج على آدم عليه السلام يا آده أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فدل ذلك على أن ربك يوم القيامة يكون غضب غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فعمل الحساب لقاء رب غضبان سلم يا رب سلم ولذلك يومها دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم يا رب سلم, سلم سلم, سلم فتعظم عندك الجناية أنك خالفت هذا الرب العظيم وتعظم الأمر والتصديق بالجزاء وقفنا وطولنا مع قضية التصديق بالجزاء وحررنا أن من أذنب أيذنب صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخر فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة لازم والدليل من القرآن قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزبه لا نطيل وندخل في درس الليلة الجديد وهو الحقيقة الثانية من حقائق التوبة يبقى كانت الحقيقة الأولى من حقائق التوبة تعظيم الجناية احفظ وإلا هروحك صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أول حقائق التوبة تعظيم الجناية ايه تعظيم الجناية اثنين اتهام التوبة اثنين ايه اتهام التوبة يعني اتهام التوبة يقول ابن القيم ألا يرضى توبته لرب أبقى مش راضي عن نفسي مش راضي عن تبتي مش راضي عن عمل الصالح أقول له يا رب أنت تستاهل مني أكتر من كده بس أنا اللي مقصر وما استاهلش ما استاهلش إن أنا أبقى أحسن من كده اتهام التوبة يا ما ناس تابوا وأعجب بتوبته ورضي عن توبته فرجع عن توبته عارف ليه تتذكرها من منزلة المحاسبة قلنا من المحاسبة التمييز بين ما له ها؟ وما عليه بعض الناس بفكر التوبة له مش عليه فلما يتوب قالوا لي في واحد كان بيشرب بانجو فتاب فقلت جزا الله خير رحت رح تسلم الحمد لله الذي عافاك فالإيف في جيبه علمة سجاير إيه دي؟ قال لا ده أنت تحمد ربنا أنت ما تعرفني ده أنا كنت بالوة بكية كويس آه هي دي. يبقى ما تابش خلي بالك إنهم فكروا إنه هو واحد كانش بيصلي بدأ يصلي اللهم تبع على كل عاصي مسلم كان كانش بيصلي بدأ يصلي لما بدأ يصلي ما بيصليش الصبح لما جيك تقول له تصليش الصبح في الجامعة ليه يقول لك يا عم ده أنا جزاني الله خيرا ان انا بصلش جزاني الله خيرا لا يا عم ما جزكش الله خيرا هو انت بتصليل مين ده لنافسك خلي بالك انا بقول لك كده خلي بالك والله والله أنا بقول لك كده عشان خايف عليه أحسن واحد يوي طيب آدم مش نافع خلاص بلاش وبلاش دي عند ربنا تبقى إيه بلاش إنت حور صح ولا لا يعني مفكر مثلا أن الله عز وجل محتاج لعبادتك مفكر ان ربنا محتاج انك تبطل السجاير لو ما بطلتش السجاير هينقص ملك ربنا لا ده انت لما تقول بلاش تبقى ايه عاشرة بيقول مية الف شوف ربك بيقول ايه تسمع اللهم صلعنا والله بحبكم في الله مش عارف انتم مش مصدقين ليه بجد تسمع كلام ربك؟ ده كلام ربنا بقى ترتأ ودانك كده وتعدل نفسك وتحضر قلبك وتسمع يقول ربي وأحق القول قول ربي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الغدا ويتبع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 نوليه نوليه ما توليه عايز يلا روح أصلي قلتلك كذا مرة قبل كده أن الله لا يؤوي إلا من أوى إليه ومن أعرض أعرض الله عنه لازم تفهمها دي أوي إنه كريم أوي لكن كمان عزيز فهمت هو رحيم ولكن ودود ولكن شديد العقاب هو حليم وصبور ولكنه سريع العقاب ما تاخدش بعض اسماء ربنا وتسيب وتسيب بعضها ما تاخدش بعض صفاته وتسيب بعضها ما تبقاش مرجع ولا حروري ما تبقىش معطل ولا مشبي أهل السنة في الوسط. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلذلك إن ربك لا سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فادعاء التوبة أنك أولا تعلم أن التوبة حق عليك فرض. التوبة فرض ولا سنة يا ابني فرض على الفور ولا على التراخي على الفور على الفور التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه يبقى التوب من ذنبين الذنب الأولاني المعصير اللي أنت أعصيته والذنب الثاني تأخير التوبة فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك فرض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 فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك واحدة لبسة إشارة لو منقول لها كذا ما ينفعش تقول يا ده أنت تحمد ربنا أنت ما تعرفوش أنا كنت بمشي إزاي كان شكل إيه الحمد لله آه. ونعوذ بالله من حال أهل النار لا لازم تلبسي نقاب تقول لك واحدة واحدة أحسن اللي بتلبسه بسرعة بتقلعه بسرعة نقول لا دي معلومة غلط أو تقولك لا لازم ايه اقتنع البسه عن ايه عن اقتناع ونقول ان الكلمتين غلط كون اللي بتلبسه بسرعة تقلعه بسرعة ده نتيجة ان هي ما لبستهش لله لو لبسته لله ما كانتش ألعته أبداً إن شاء الله ربنا يأسر كيف تصلي هنقول له أنت بطلت تصلي ليه عارف بطلت تصلي ليه لأنك ما صلتش صح لو صليت صح كانت ما كلتش بطلت أبدا لا يمني زي بالصفت لما نيجي نقول له واحد بطل السجاير يقول ما أقدرش صح كده بطل الهوريين يقول ما قدرش ليه؟ يقول لك أصلاها مشيت فيه في الدم إيه؟ أنتم إيش معانا النهاردة يا سيدا آه يقول لك فيه نكوتين في الدم فكذلك الصالة الأول لو, لو مشيت في الدم ما تقدرش تؤد من الصالة تقدرش بطلها أبدا لكن المشكلة إن أنت ما عندكش دم لو عندك دم كنت تصلي اوعى تزعل وقال ايه جايين ياخدوا دم يعني يا دمك ملوث لو دمك نظيف فيه نور الصلاة ما كنتش تقدر تبطل صلاة أبدا كانت متيجة معاد جرعة في الفجر تلاقي نفسك وق بالصح كده ما نجيله معادل جرعة لو ما خدهاش إيه يتجنن فكذلك في الأوقات الصلاة الخمس لو ما خدش الجرعة آه يتجنن ما قدرش استني وقت الصلاة وقت الصلاة جاريه على هنرفضك هنرفدك ارفدوني. هنتردك اتردوني مش عايزينك وانا مش عايزكم انا عايز ربنا لما تحب الصلاة والصلاة تمشي بدمك لما يمتلي بها قلبك لان قلبك بيدخ الدم لجميع الاعضاء والجوارح والحواس فالقلب يضخ مع الدم حب لله فتبقى كل ذرة في جسمك بتحبه فتبقى عايش لي ومشي فنون الساهد ده مش موضوع النهاردة اتهام التوبة أن تعترف أن التوبة حق واجبني عليه فلما تأديها تحس أن أنت مقصر طب نتهم التوبة زي أقول لك أنا بس تدفع كم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول ابن قيم لا فلأنها حق عليه لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه فيخاف أنه ما وفها حقها يخاف ألا تقبل منه يخاف أن يكون لم يبذل جهده في تصحيحها فلا يرضى الله منه جهده لا لا لا الثلاث كلمات دول محتاجين نقولهم تاني بس كل واحدة بصلة اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله أولاً وهذه قضية الخوف لسه واحد بيقول لي هو أنا هفضل مرعوب كذا أنا من ساعة ما توبت وأنا مرعوب هاي هفضل مرعوب كذا قلت له لا مش هتفضل مرعوب كذا ده أنت هتخاف وترجو هاته ايه تخاف وترجو تخاف الا تقبل توبتك وترجو ان تقبل توبتك اسمع كلام ربك عشان نوضح المسألة دي قال الله جل جلاله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا نمرة واحد تقشعز منه جلود الذين يخشون ربه اثنين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يبقى تكشعر وتلين هي هي إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم هم هم ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى بتوجي وبعدين تطمئن وبتخاف وبعدين تطمئن بتكشعر وبعدين تلين هي دي إنك لما تبدأ الطريق مع ربنا تخاف تخاف منه أن, أن يعاقبك بزنوبك أصل زنوبك متلتلة صح؟ ما أنت كتير بتقول لي يعني الشيخ أنت ما تعرفش أنا عملت إيه ده أنا ما سبتش حاجة وحشة إلا و إلا وعملتها وما تعرفش أنا عملتها إزاي ده أنا عملت بلاوي سود صح؟ تقول لي أنت لو عرفتها تعرف مني طيب ما بالك إن ربنا عرفها ومش سمعك بتقولها ده شافك وانت بتعملها وسمعك وانت بتقولها وطلع عليك فتبقى لما تتصور دي لما تتصور إنه كان شايفك وإنت عريان بتزني وكان شايفك وإنت بتتسلل وتسرأ وكان شايفك وإنت بتعلي صوتك وتكذب وكان شايفك وإنت بتهزي كان مهاك وكان قادر عليك وسابك وأمهلك ومكنك وحلو عليك وصبر عليك لما تيجي التوب بالتوب للي كان سيفك للعارف عارف بلويه فجيلوا انت خايف منه ولكن تقولوا أروح لمين أصلي ما ليش غيرك انت الرحيم أرحم بي من أمي فجيت لك وانا عارف انك ترحمني حسن ظني فلذلك تجيله خايف وراجي مرعوب وراضي تقول لو قطعتني حتد انا استاهل ولكن انت كريم انا عارف ان انت ترحمني قلتلكوا قبل كده حديث يسوى كيلو ذهب لا لا لا كيلو ده يسوى ميت كيلو ذهب لا لا لا ده يمكن يسوى مليون أكتب اسمع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره ابن كثير في كتاب كتاب إيه كتاب النهاية في الفتن والملاحم وقال إسناده جيد بطمينك أوه أن الله بعث رجلا فوزن الذنوب فرجحت كفة ذنوبه فقال الله خذوه إلى النار فلما أخذتهم ملاكاة العذاب جعل يتلفت ملاكاة العذاب وغدين وماشي كده مشين به فعاد يبص وراء فقال الله ردوه قال الله عز وجل هل ظلمك حفظتي قال لا قال هل لك حجنة لم تجدها عندنا قال العبد لا قال فليما تتلفت قال ما كان هذا ظني فيك يا رب قال الله أدخلوه الجنة الله الله كريم ما أنا قلت لك ده كريم قوي والله لو تعرفه تحبه بس أنت ما تعرفوش كويس شوف العبد بيقول له يا رب ما كانش عشم فيك كان عشم إنك إنت برضو أنا عارف إن أنا مسند وإن ماليش حسنات بس عارف أن أنت كريم هدخلني الجنة فيقول الله أدخلوه الجنة قال الله ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم هو هيستفيد يستفيدئي من عذابكم ربنا مش عايز يعذبكم بالعكس دا ربنا بيحب إنه يتوب عليكم ويغفر لكم ربنا بيحب إنه يدخلك الجنة قال الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا دم ربنا عايز يتب عليك بيحب مش عارف انت في ايه بيحب انه يتوب عليك ويحب انه يكرمك ويحب انه يغفر لك قال الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما حد يسنيفسر بني يغفر له؟ ده كل ليلة يقول هل من مستغفر؟ فأغفر له. هاي من تائب؟ فأتوّف عليه. هاي من سائر الفاطية؟ كل ليلة. والآخر. أقول لك توب تقول لي دايلي يا رب يتوب عليك طب ما التوب هو يتوب عليك بطل وهو يتوب عليك سبحانه فاتهام التوبة أولا أن تخاف أنك ما وفيتها حقه إزاي إزاي لنا لو قلت لك أن تخاف أن لا تقبل توبتك تقول لي طبعا أنا توبت ربنا ما يقبلهاش ليه؟ ها لأنها فقدت عنصر الإخلاص فقدت ايه الإخلاص قال لي توبت ليه هو ده السؤال واحد طب يسمع كلام ابن القيم وبعدين نفصل يقول ابن القيم أن يكون قد تاب توبة عدة وهو لا يشعر كتوبة أرباب الحوائج والافلاس أو توبة المحافظين على منازلهم وحاجاتهم بين الناس أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلاف أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الزم أو أنه تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته أو أنه تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق وصلت لا ليس أترجم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا تبتي لي هو هذا السؤال ابن القيم ذكر سبع أنواع من التوبة هنا عد معايا أول نوع توبة أرباب الحوائج إن الواد يجي قبل الامتحانات ويصلي ليه عشان ربنا ينجحه إنه رايح يكتب عقد مع واحد عشان يسافر السعودية يبقى قبل ما يروح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب, رب. الله له انت تبتل ايه طيب صلي على رسول صلي انه تاب كتوبة ارباب الحوائج له حاجة عند ربنا مراته بتولد الفجر الدم وقالوا له والله إحنا يمكن نضطر نتولد قيصرية جريع الجامعة ويتوضع وسأجل يا رب ما معيش فلوس هاي قلوا 300 جنيه يا رب آه يبقى دتاب من ترك صلاة الفجر ما تابش دتاب ليه للحاجة للإفلاس إن هو فلس كان ودح الايوة بيعاكس البنات اتخاني هو ودع على بيت دب شوية ما يتنرفه ما ينفعش يعاكس يبدأ آه تنفع دي ممكن تنفع لو صدق وأخلص وجل كلام العلماء في توبة العنين من الزنا وتوبة الذي عمي وقطعت أطرافه من السرق وقطع الطريق هل تقبل له توبة؟ العلماء يقولون أنه إذا صدق وأخلص قُبيلت وإلا فلا والله عليم بالسرائر والطمائر عشان كده أنا عايزك توعف مع نفسك وقفه وتشوف أنت تبتل الله تبتل الله ولا نفسك دي الأولى نية توبة أرباب الحوائج والإفلاس التانية أو توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس بنيس من الجنة والسامعين توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس لما بقى يعني مثلا سافر السعودي فناك ذأ وقت الصلاة كله بيقفل بدأ يروح يصلي ليه؟ لأن الناس هناك ما بيحبوش اللي ما بيصليش اللي ما بيصليش كافر قولا وحيداً لأن الناس هنا كلهم يحترموا اللحى ويوقروها. عمل إيه؟ تاب من حلق خليحية وأعفل لحيته. ده تاب لي الله آه. واحد يقول لي آه كده بقى مش نفع يعني ولا إيه؟ أصدق إيه؟ أقول لك تنفع لو صححت نهيتك بردو بقول لك ده ربنا كريم أوي ما يقول لك سيلاً عشان تتوب لازم ترجع من الأول لا! وقت ما التوب يقبل توبتك صلح نييتك لا فرصة صاحب الشغل مطلع أوتوبيس للحج ببلاش أنا أنا أنا أنا عايز أحج أنا أنا أنا أطلع معه قال له تدفع خمس ريال لا لا خليني بقى للسنة الجاية يبقى رايح يحج لله لا ده بابو بلاش آه منه يا عم يلا آه يبقى ده لو راح يحب انتبه انا عايزك تدور تبت من السجير ليه تبت من ترك الصلاة ليه تبت من المشي مع البنات ليه تبت من القف على النواصي ليه تبت من سماع موسيقى والاغاني ليه تبت من القعدة على الاهوى ليه تبت من الشيسة ليه تبت من البنجو ليه توبت من ماشي مع العيال الصي علي تبت ليه اقف وحرر نيتك قل له رب وعزتك وجلالك ما تبت إلا لك تقدر تقولها اعملها دلوقتي اعملها دلوقتي يلا فرصة دلوقتي الوات صح؟ قل لي يا رب أنا, أنا أنا صحيح؟ أنت تعلم إن أنا أنت تعلم؟ ما انت يا رب أنت تعلم كل شيء؟ تعلم إن لما توبت وعفت لحيتي أنت عارف إن ما كانتش ليك. ده أنا أبوي مات سبتها أسبوعين لقيت السنية بيسلموا عليا قلت خلاص يا لكن أنا دلوقتي يا رب بقول خلاص ليك يا رب ليك ليك وعزت أك قل له ربنا أنا كنت بصلي عشان بس صاحب العمل سني ولو ما بصليش هي هيقلشني لكن دلوقتي خلاص يا رب خلاص ليك يا رب تقدر تصح نيتك الوقتي؟ تقدر يلا نصح نيتنا دقيقة كده تصح نيتك صحة يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوف من ذي الجلال ودي نقطة وكنتش بحب أتكلم فيها كتير عشان في ناس بتسعل مني ومش عاجبها الكلام ولكن أنا بقول اللي علي وأجري على الله خلي بالك أن الإنسان أحيانا قد يصلي ركعتين ليسترينه تعبان يقوم يصلي ركعتين يحس أن ربنا مسح الهم من قلبه الركعتين ما بقول لكش غلط ماشي بس عليك ركعتين لأنك صلتهم لنفسك مش لله وصلت عشان كده العلماء يقولوا إياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة إياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة يعني يعني الواحد لو بيصلي عشان يستريح لو صلوا ما استريحش بيبطل صح ولا مش صح أي لو هو بيقرأ قرآن عشان بيستمتع يا يسل... السلام شوفت دي لو أرى مرة ما الأجل يعمل إيه يبطل هينما بيقراش لله ده بيقرأ لنفسه للحلاوة بتقتلوا الحلوة دي وقلت لكم إن إنسان كان مريض اللهم في مرضانا ومرضى المسلمين زعلان زعلان ليه عشان مش قادر ساعة اثنين بالليل وصاحي وما بيصليش يا عمم الأجر مكتوب ما هو ربنا بيقول اكتبه لعمدي ما كان يعمل ايه صحيحا مقيما لكن لا مع وضوع مش موضوع الأجر موضوع لذة الخدمة عايزاه فصلي آه يبقى قلبه تعلق بايه بلزة الخدمة مش الأجل ما كانش خدام لربنا ده كان بيلتذ بيستمتع واحد يقول لي أم الفين وجعلت قرة عيني الصلاة قلت له قلت له ده قال وجعلت قال ليه ما قالش أنا قرة عيني في الصلاة بصلي عشان قرة العين لا ده أنا بصلي لله وربنا جعل الصلاة قرة عيني فهمت فعشان كده تصلي لله ولما تيجي اللذة تبقى اللذة متعة زيادة عن الأجل لكن إنت بتصلي للأجل بتصلي لله بتصلي ليه مش ليه وعشان كده لو سمعتوا الخطبة بتاع القابضون على الجنف هتسمعوا فيها أن مصيبة المسلمين النهاردة أنصار عبيد أنفسهم عما لأقوله في الشريط يا عبد نفسه تعال فأنت عبد لرب أكبر هو الله ماذا تريد لنفسك إذا أتيت للملك يريحك من نفسك نعود إلى موضوع التوبة اللهم توب علينا وعلى عصات المسلمين أنه الأولية أنه تاب كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس اثنين توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس ثلاثة تاب للحال لا خوفا من ذلك هو ده قضية الحال إن واحد بيستمتع بالصلة لما عصى ما بقاش يستمتع فبدأ يتوب عشان ترجع له المتعة مش بيتوب خوف من ربنا مش بيتوب لأن دي مع صيف ده بيتوب عشان الحال وصلت فلذلك لما تيجي التوب المطلوب كل المطلوب خلاص الكلام إنك لما تيجي التوب تتوب لمين لله بس مش عشان حاجة تانية أو أنه تاب للراحة من الكد في تحصيل الذنب مثلا ولد كان بيوت من العادة السرية اللهم تبع على عصاة المسلمين اللهم تبع على كل عاصم مسلم يا رب فبطل ليه قال لك لا أنا كده أخلص وما تجوز يبقى ما تبشي لله تاب للجواز للراحة من التعب في تحصيل الزمن كان ماشي مع واحدة مخلصاله فلوسه تاب منها عشان عشان يلم نفسه بس عشان يبن تاب من السجاب لأنه كان كل يوم بيجيب البتين بعشر جنيه قال لك ده تلتمين جنيه في الصلاة لا أنا وفع يبقى تاب للراحة من الكد في تحصيل الذن أو أنه تاب اتقاء اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه كم ماشي مع وحده بطل يمشي مع وحده أحسن حد يمشي مع أمه أو مع أخته أو مع بنته ما تمشي لله تاب عشان خايف على فلوسه تاب عشان خايف على منصبه ما تبشي لله أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلب كان ماشي مع وحد زيء منها خلاص أبقى سني عشان ما اطلنيش تيأس مني آه زيء من المعاص زيء من شرب الخمر بس خلاص أبقى سني عشان أكسف أدخل خمرتان زي من السينما الأفلام كلها بقت بيخة وصقطة وهبطة ومعادة ومكررة خلاص يبطل يدخل السينما بس مش لله ده عشان أفلام هبط أهي دي كلها أفلام هبط أصد التوبات دي كلها اللي يتوب مش لله يتوب لنفسه أو لحاله أو لضعف داع المعصية في قلبه وخمود نار سهوته هو اللي مش عايز مش تايب لله الأخيرة سبعة أو لمنافات المعصية لما يطلبه من العلم والرزق مش لقي شغل يقوم يتوب عشان ربنا يديله شغل ادك شغل يبقى ليك عند ربنا ايه خلاص ما هو قال له كيره أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا فلا أجر لك عندي تبت لتعمل وقد عملت فلا فلا أجر لك عندي يبقى المطلوب دلوقتي إيه يا ابني؟ المطلوب إيه؟ إن إحنا نتوب لله مش لحاجة تاني خالص طب ما هي علامات الإخلاص في الدوبة؟ إزاي أتوب؟ بإخلاص واحد خوفا من الله خايف منه زي إن أنا خلفته لا يدخلني جهنم اثنين تعظيما لله وتعظيما لحرمات الله أصلي بحبه وبعظمه فلعظمته محبش خلفه وإجلالا له توبة بإخلاص لخشية سقوط المنزلة عنده إنك تسقط من عين ربنا مش أحياناً بتعملها لما تقول لا مش عايز الشيخ يشوفني وأنا في إيد الزجار أحسن أسقط من نظره صح؟ طب ما هو شايفك الله شايفك من رأبك عرفك فلذلك لما تيجي تتوب تتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته وإجلالا له وخشية سقوط المنزلة عنده وتتوب خوفا من التردي عنه خوفا من الحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة إن قال الله عز وجل إنهم بهم يومئذ لمحجوبون دول مين دول كلا بردان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم فلذلك تتوب أحسن تخسر إنك تسوف يوم القيامة يبقى تبت الله مش لغيره. هذه علامات الإخلاص في التوبة. اللهم أرزقنا الإخلاص في التوبة. يبقى أنا الوقت بينت لك الآفات عشان تقلع الآفات وترميها، وبينت لك الثمرات عشان تغرسها وتزرعها في قلبك. واضح؟ ما توبش عشان مللت من الزم، ما توبش عشان أنت خيف على فلوسك، ما توبش عشان خيف على صحتك، ما توبش عشان خيف على منظرك ودم الناس، ما توبش عشان أنت زهقت من المعصية، وإنما تب خوفا من الله وإجلالا لله وتعظيما لله وتعظيما لحرمة الله وخشية سقوط المنزلة عند تب لئلا تحجب عن وجه الله الكريم. لذلك ينبغي أن نتبين العلل علل التوبة نريد أن تقف بصراحة كده تقعد مع نفسك وبمنتهى الوضوح والصدق وتقول أن لي فاتهام للتوبة أول معرفة علل التوبة من علل التوبة أيضا ضعف العزيم والتفات القلب إلى الزم 2000 بعد 2000 وتذكر حلاوة مواقعته أولها تاني دي تدفع كام اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا اوعى تنام طيب صل على رسول الله صلي. صلى الله عليه وسلم من علل الثربه ايضا التفات القلب إلى الزم ألفين بعد ألفين واحد كان بيدخن ففيوم أعد كد كل علبتين سلم ولا كيلو سردين فبعد ما خلص أكل وشرب مية أعد قال يا السلام لو سجارة بعد الوعد آه دي هي قضية التفات القلب إيه؟ إلى الزم ألفينة بعد ألفينة كل فترة قاعد بالليل بيذاكر كده وقدمه التليفون أم قال آه التليفون ده شف مغامرات اتصل. والله كانت ليالي حلوة برضه. آه دي من علل التوبة قاعد واحد معندي بعربية مشغل فيها أغنية للمكلسوم أمسي من الأغنية أم كده يا ياوه فين الأيام السودة المنية لبنيه للي لبني؟ آه هي دي التفات القلب إلى الزم الفينة بعد الفين الفينة بعد الفين يعني كل فتر وتذكر حلاوة مواقعته المفروض لما تتذكر الزم تبكي تحزن تتقلم تتنكد تخاف تترعب لكن لو تذكرت الزم قعدت قلت... يا سلام <تصفيق> يبقى أنت كده ما توبت محتاج تتوب من جديد عايف لما تبقى أخت منتقبة لمس النقاط ازدالي سوات خالص مشي في الشارع شافت واحدة متبرجة بصت لها كده يا سلام فين أيامي أنا لو لبست زيها كده هي دي دا التفات القلب إلى الزم لما التزمت الأخت كان قبل كده زوجها تقول له هس يهس على طول لما التزمت خلاص عرفت حق الزود فبقيت مطيعة ومؤدبة ومحترمة فبدأ هو اللي ليقول لها هس تهس معلش <تصفيق> فين أيامي آه هي دي قضية التفاة القلب إلى الزنب إنك تتذكر زنوبك فما تندمس عليها المفروض إيه لما تتذكر لما مثلا جاءت خرجة البلكونة تنشر من غيرك كوانتي فزوجة بيزهلاء بسي كوانتي بيدك تقول له ما كنا بننشر بقى مص النور آه هيدي التفاة القلب إلى الزم الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته لما كنت بتقوى وكنت منافق مع مدير الشغل كان الكل أهلاً حسنين بيه لما بدأت تلتزم أهو جي أبدأني كويتس ثم تقول لهم ما أنا لو مفتري وبديك تلاتين شلوت على أفاك ما كنتش تقدر تأمن معي أكيد؟ لا, لا لا لا لا بالعكس ده لما يستهزئ بيك ينشرح صدرك تتذكر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون سأجهد تفرح إن ربنا وصفك في المؤمنين إياك إنك تتذكر ذنبك مرة وتفرح به وتتمنى الرجوع له وتندم على إنك توبت منه إذا ما توبتش الحق إرجع توب تاني من اتهام التوبة أو من علل التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذن سبب التفات القلب إلى الذن ضعف العزيمة ما هو لو عزيمته قوية كان زمانه لدرجة انه لو التفت ما يشوفش الظلم فهمت دي ما هو لو انت في واحدة وقفت عكسك وانت طالع ماشي طريق مصر اسكندري مثلا هي وقفة في صفرة وقفة كده مسموهة مستمي حد يركبها لو انت فتحت لما لقيت نفسك في منها بتبص عليها ما فيش صح لكن لو أنت ماشي تتلكع بتفكر ااا أرجع أبوس هتوقف هترجع فهمت فضعف العزيمة لو أنت من أول ما بدأت تصلي زي مولت لك كده بدل ما الظهر أربع ركعات صليت قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع يوم ما تفرت هتفرط في ركعتين قبل الظهر يبقى إثنين قبل الظهر أو بعد الضهور لو زاد تفريطك هسيب الأربعة اللي قبل الظهر وتصلي أربعة الظهور وهو اللي ايه اللي بعد الظهور لكن مش هتبطل الفرط ابدا لكن لو صليت الفرض بس أول تفريط يحصل في الفرط هي دي القضية هي دي القضية إنخي انت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعة بربع يساء بعشر دقايق تقوم على الأزان دي أوحش حاجة عندك صح؟ يبقى من علل التوبة ضعف العزيمة عايزين نقوي العزيمة وكان في درس قبل رمضان اسمه تمارين العزيمة وتقوية الهمة لازم نعمل سوية تمارين للإحماء والتسخين عشان ندخل مجلناش عضلة وإحنا مشيين لربنا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الزم الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فإنك إذا تذكرت حلاوة الزم ربما تنفس ربما هاج هائجه فترجع من حيث أتيت ومن اتهام التوبة أيضا من علل التوبة طمأنينة التائب ووسوقه من نفسه كأنه اعطي منشورا بالأمان هذا من علامات التهمة من علامات التهمة أن الواحد بعد ما يتوم مثلا أنتب من, من السجاير نقول له ما تعودش مع الناس اللي بتدخن يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص يقعد ده يعزم عليه بسجار لا أنا بطلت يا عم بطلت ايه خدي بس خد يا عم أنا بطلت يروح نافخ في وشه يروح واخده آه. ما تسقش في نفسك أبدا لازم تبقى دايما خايف تاب وكان بيكلم وحدة وماشي مع وحدة بطل يرد على التليفون بعد فترة قال ما أنا خلاص كده تمام مش عايزها تاني بدأ يرد على التليفون كلميته لو سمحت ما تكلمينيش بعد شوي اتصل التاني حضرتك عايز ايه خلاص مش عايز تكلم معك ديب ثالث مرة طب قوليلي طيب أنا أعملي أنا أصلا خلصت قوت هيرجع له أين هي دي المشكلة لا تطمئن ولا تسك بنفسك أبدا باي كن دائما على حذر ما تقربش خليك بيه. وخليك حذر ونسأل الله الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ والفوز بالجنة والنجاة من النار أيضا من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الغطيئة تلت حاجات دوي مهمين جدا جدا احنا كده طولنا ولا لسه والله بحبكم في الله بتفتحوا نفسي لما الاقيكم كده يا رب توب علينا وعلى اوساط المسلمين آه، عايزين نعوض الاسبوعين ممكن برضه طب صل اللهم صل على نبي محمد و وسلم تسليما كثيرا ايوه بحبك في الله إن من علامات علة التوبة أن التوبة معلولة جمود العين إنك ما تبكيش لأن جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب شفت هي كده بما أن إذن بما أن عينك جمدة ما بتبكيش دليل إن قلبك آسي وقلبك آسي دليل إن لسه قلبك بيحب المعاصي لو قلبك تاب كانت عينك لانت قل لي معلش أصلا دموعي عزيزة أوي أقول لك عزيز عالمين على رب العالمين على رب العالمين أيو والله كان في مرة زوجة بتبكي فزوجة قال لها وفري الدموع دي أحسن الدموع دي غالي أوي ده دمعة منها دخلك الجنة دمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم رجل ذكر الله خاليا ففاطت عيناه عمرك عملتها سيبك من الصوات اللي في المساجد ده لا خاليا في بيتكم أعد لوحدك ما حد شايفك غير ربنا ولا حد سمعك ولا حد عارف أنت بتعمليه وذكرت ربنا كذا وتذكرت زنوبك فخفت فرحت الدموع نزل من عينيك آه الدموع دي تغلي أوي بتغسل قلبك قال بعض السلف ابكي على ظلام قلبك يضيء ابكي على ظلام قلبك يضيء أمك على ظلام قلبك يضيء دمع عينك بتنزل غسل قلبك يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة وإنما أصابها من الذنوب رشاش نجاسة فدمعة من عين العين تطهر القلب بس شوية دموع من عينيك عمرك أمتي بالليل كده حد شايفك ولا سمعك ولا عارف انت فين ولا بتعمل ايه واشتاء قلبك انك ترى وجه ربك فنزل دموعك شوقا الى ربك عمرك عمرك مرة وحدك حد شايفك ولا حد عرفك وتذكرت كنت ايه عاصب نيت وربنا كرمك وخد بأيديك وجابك ففرحت بي بربنا فنزل الدموع عينيك فرحا بالله دي أنواع المكان خوف أو فرح أو شوق لكن اللي بيعيط بعد كذا بيعيط على إيه على إيه من كان باكياً على من مات فأحق من بكي عليه من الموت قلبه إذا كنت تبكي على ميت فبكي على موت قلبك البكاء من خشية الله سبيل رضا الله عين لا تمسها النار خرج منها مثل رأس الزباب من الدم يعني بس كده من عينك ترضي ربك سبحان الملك خلق البحار والأنهار والمحيطات واستقرض منك دمعة دمعة من عينك أغلى من كل ده ولسه قلبك زي الحجر زي الصخر كان بعض السلف قد بكى حتى بكى الدم عيني ما بقاش في دموع بقى ايه؟ بقى ايه بكى دم بكيت الدم قال ألا يكون قد صح لي الدموع خيف ليكون الدموع من فعجش فجبت دم لعل ربك يرحمني ابكي ابكي من خشية الله من تيان بكيت بكيت على جنيضة منك على وظيفة ضاعت منك على حد أزاك على حد ظلمك على حد ضربك على هم ركبك على نكد لف بي كل دي أسباب بكت ليها مش عارف تبكي مرة لله مش عارف تبكي مرة من أجل الله من علامات اتهام التوبة أو من عيلة للتوبة دموع العي ابكي ازاي للبكاء دواعي ابكي تذكر زنوبك تبكي فإن لم تبكي تذكر غضب القهار وشدة مطسه فابكي ان لم تبكي ابكي حياءً ممن عصيته وأعطاك فإن لم تبقي ذكر نفسك التقليب في جهنم بين أطباق النيران قال الله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم قواش لهم من جهنم مهاد سراير. سراير إيه نار ومن فوقهم غواش غواش الحفة نقطة الحفة يبقى سرير نار وغطى نار سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم, سلم يا ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي أمكي على فوات الصالحين لك وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنين ابكي قل عينك يا عين ما هذا الجفاف يا عين كان بعض السلف إذا قرأ القرآن بكى فجاء يوم قرأ فلم يبكي فصار يضرب عينه حتى نفرت ويرمد ويقول ما لك جامدة لا تندي ابكي ابكي بكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق لمن عصى مر البكاء فلو أن البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع اندمائي أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أسقلت مني الظهر فيا لذة كانت قليلا بقاؤها ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا ابكي ابكي من تيام بكيت ولا الدماء خلصت نزف البكاء دموع عينك فاستعير عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار يريد حدي بعلي عين تبكي من خسية الله يريد ملاي عين تبكي من خسية الله حينها تسعد قلبك أما الذي كان يبكي فصار لا يبكي ده موضوع مختلف بقى دي تبقى مصيبة مصيبة كبيرة اسمع بعض السلف كانوا بيبكوا ازاي كان سعيد بن جبير يبكي الليل والنهار بكى حتى عمي. كان أبو عمران الجوني إذا سمع المؤذن هطلت عيناه بالدموع من قول الله أكبر كان مهاد بن مطر العدوي بكى حتى عمي فقيل له نعالج عينيك على ألا تبكي قال دعوها فعماها شهادة لها شاهد، شمد السوائي بكى حتى فسدت عيناه فكانت مفتوح على يغمضها ولا يرى بها. لو جيت أعدلك السلف اللي عمية من كتر البكاء هتزعل على اللي عنهم عمية من كتر النظر للتلفزيون. ومن كثر النظر للمتبرجات ومن كثر الأعداء قدام الكمبيوتر ومن كثر مطلعة الجرايد ومن كثر الإنترنت ومن كثر النظر فيه وفي وفي وفي, وفي عينهم راحت لغير الله يا نائط عيون تروح لله تبقى استشهدت في سبيل الله يزيد الرقاشي أباك أربعين سنة حتى أظلمت عيناه وأحرقت الدموع خدودا سيبك من دول هدفه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء ده مين النبي بكى مرة حتى بل الأرض بدموع ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما رسول قال الدموع قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف بكاء بالقرآن لا يسمع الناس نأمر عمر بكاء عمر كان بكاء قال عبد الله بن عمرو بن العاص صليت خلفه ولي يوما صلية الصبح فصلى بسورة يوسف فلما أتى عند قول عند قول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمحت نشيده من خلف الصفوف عمر كان في خديه خطان أسودان من كسرة البكاء خطين سود كده حفرت الدموع في خديه مجرى عمر عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كسرة الدموع أين البكاء؟ أين البكاء؟ لما قرأ عمر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً سجد وقال يا عين هذا السجود فأين البكاء؟ أين البكاء؟ أين البكاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وبكوا فإن لم تبكوا تباكوا نهنه لحد ما يجي البكاء افتعل لما البكاء يجي لك ابن مسعود عبد الله بن مسعود بكى حتى أخذ دموعا من أكفه فألقى بها كان بعض السلف واقف يناجي الله فوق الصطوح فبكى حتى نزلت دموعه من المزراب حال فيه مزرب المسورة الفوق الصطوح بينزل بيها المطر ماء المطر ولا اللي بيمزحه الساطر بكى لما من كجر الدموع نزلت من المسورين هرت على واحد ماشي في الشارع قال يا اهل البيت ماءكم طاهر قال له اغسلها فانها دموع من عصى الله فين البكاء الدنيا أست قلبنا جمدت عيوننا الغفلة أست قلبنا وجمدت عيوننا اسأل الله اللهم إنا نسألك عينا مدرارة تبكي من خشيتك اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك كان الفضل الفضيل ابن عيار قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه حتى يسمع أهل الدار كان بيبكي وهو نايم وهو نايم بيبكي يلي صاح ومش عارف تبكي من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة إنك تستمر غافل ولا أطيل فأكتفي على هذا المغدار وقوفا عند قوله وأن يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة هل لي بالك لسه أعد, أعد. لسه ما خلصتش يدي أيمن ربنا يهديك صل على رسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم ها ألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة لازم ما تعمل حاجات من الصالحات ما كنتش بتعملها قبل كده إن الحسنات يذهبن السيئات إلا من تاب وآمن و... وعمل عملا صالح لازم وعشان كده كل اللي بيرجع بيتوبوا بعدين يرجع لأنه ما عملش حاجة جديدة ما عملتش حاجة جديدة لو عمل حاجة جديدة كان فعلا قدري يعدي في أمان زي ما قلت لك الطريق كده كده شمال إلى النار ويمين إلى الجنة انت ماشي شمال رجعت من الشمال لو قفت في الوسط شدت إرجع تاني في طريق الجهنم صح؟ لكن لو مشيت في طريق الخير خطوتين لو شدت بقى برضه في الأمان في الأمان لذلك أنا والله أحبكم في الله ودلالة على الخير وكما نبهت مرارا أنني فقط دليل أو دلال على بضاعة الله أنا دلال بدل على بضاعة ربنا ونسأل الله أن يستعملنا في مرضاته أمام المسجد كتاب جديد بفضل الله عز وجل إلى الهدأتنا وعدتكم بجديد فاكرين كتير كتابنا إلى الهدأتنا أرجو أنك تغدو تقراه وتدير غيرك لأنك فهتلاقي في علاج ثلاثين سبب للفتور بعد الالتزام وعلاجهم لكي لا ترجع مرة أخرى أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وإلى الهدأتنا وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته